وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَانِدُونَ لَوْ كَانَتْ هَؤُلَاءِ إِلَّا أَلْئَانًا لَوْ كَانَ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 وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم النماء هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوم نضوي السماء كطي السجل للكتب يوم نضوي السماء يسجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من أن الأرض يرثها عبادي الصالح